الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلا النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلا النور والذين كفروا أولي فَوُت يُقْرِضُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وَالَّذِينَ تَقَرُّ عُيُونُهُمْ أُلِيَائِهَا هُمْ فَيُقْرِضُونَهُ مِنَ النُّورِ إلى أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك